غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف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 إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّيهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا هوقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون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 العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية قائ و جعلناه هدى لمن اسرايل وجعلنا منهم ائمتا يهدون بامرنا لمن صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن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 صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون الحمد لله رب العالمين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 هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاه نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سلاسل وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عينًا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا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 عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا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 العاجلة ويذرون وراءهم يوم ثقلة نحن خلقناهم وشدّنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكره فمن شاء دخل إلى ربه سبيله وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما